مدري متى تصبح عيوني على خير ومدري مدري متى وأنا وحزني ثنائي اشعر بعزله حس اشعر بتاثير شي اكبر من اني اكون انطوائي في بيئتي لكل الاحلام تفسير وعجزتي وفسر واقعي وانتمائي انا انتمي للشمس للعشب للطير الحزن شاعر الفضيلة روائي أنا انتمي للمظلمات المناوير اللي بها تمددي وانزوائي أحبك ولازلت كل آخر عصير أحرق قرابيني وجدد ولائي أنا الفقير اللي بعد حبك امير وانا الأمير اللي فقربي رجائي وانا الثقيله الممتلي صدق تعبير ومعاك احس اني شقي ومرائي خذني معك للصبح للحلم للغير كل شيء من غيرك كئيبه بدائي بعثرني رتبني مكان ومشاوير انا ضحية بوح عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بنكوت اثنين وعشرين سبعين سبعين سبعه اي بوح عبدالله